كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم حميد مجيد يعرف وجهته ويعرف ماذا يريد اذا عنده ومعه دليل السير حتى لا يضل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الثابت وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما عليه اليوم أنا وأصحابه فالذي يسير في طريق ليس فيه علامات لكن هذا الطريق فيه منازل كثيرة انا أنا ماشي على طريق سريع بلائي منزل بس معرفش ده رايح فيه ولائي منزل تاني بس مش مكتوب ده ايه كل ما امر عدة كيلو مترات بلاقي منزل وانا اريد ان اذهب الى جهة معينة بالله عليك هل هذا المسافر او هذا الراكب يستطيع ان يصل الى الجهة التي يريدها مع عدم وجود علامات للطريق هذا يستحيل ان يصل الا إنه ينزل كل منزل وعندين يكتشف أنه شوه ده يوم لافف وطالع تاني إذن ضيع عمره في البحث عن المنزل الذي يريده وقد يموت ولا يصل لهذا الرسول عليه السلام والسلام لما, لما سئل عن المنزل الذي أو عن المنزل الذي ينزل منه هذا الرجل قال ما عليه اليوم انا أنا وأصحابه لابد أن يكون معك دليل السير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 وده حادثا في رمضان يعمل كل مثلا 3-4 ايام ختمة يقول لك أنا أريد أن 10 ختمات في شهر رمضان يعني كل 3 ايام يعمل ختمة طيب ده كلام جميل وكويس أنا لا أخذل عنه ليه كل حرف 10 حسناته بتاعة بتاجر أجير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 من أن يقرأ القرآن عشر مرات أن يقف إذا, إذا, إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد ربي مني وهل انا صار لي شرف للتحاق بهذه الزمرة الذين آمنوا عشان أدخل تحت هذا الخطاب أكثر الصحابة لم يختموا القرآن حفظا إنما كانوا معدودين كما في حديث عبد الله بن عمر بن عاصر وكان عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما وكان واحدا من الذين ختم القرآن ال ال الذي نزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر يحفظ كل القرآن المنزل وكان من من يقومون الليل ويصومون النهار لكن كثير من الصحابة ما كانوا يحفظون القرآن من أوله إلى آخره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 كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا قام آه ليلة كاملة بقول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وقام تميم الداري رضي الله عنه ليلة كاملة بآية أم حسب الذين اجترحوا السيئات؟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 في حياتك الماضية واستدعيت الذاكرة وأمرت الذاكرة أن تستدعي حياتك كلها الماضية فعملت الزنب الفلاني والزنب الفلاني والزنب الفلاني الزنب ده عملته مئة مرة وده مئتين مرة وده تلت مئة والكلام ده وربما كان في مظالم ظلمت ناسا من الناس ربما تأتي صورة المظلوم وهو مكسور قدامك وانت بتفتري عليه وانت بتعذبه مثلا وانت بتاخد ماله وانت بترميه في قعر سجن يأتيك وهو مكسور ربما لو كان طبيبا وفي بعض الدكاترة اللي هم بقى استيقظ ضميرهم بس بعد ما حقت عليهم كلمة الله عز وجل وانكشف أمره واحد طبيب مثلا بيقول إن هو يعني كان من المرات التي لا ينساها رجل فقير جدا ومعوز وجاي عزيعم العملية وكان الرجل في النزع الاخير جاءت امرأة هذا الرجل كانت امرأة قروية ما عندهاش غير بهيمة واحدة فبتقول له يعني أنا انا أو فقيرة وما عنديش مال والكلام ده احمل زوج العملية لأن العملية مستحقلة قال فتحجر قلبي ولتلها لابد الفلوس تتحط الأول على التربيزة قبل ما أعمل حاجة مش هحط المشرط في جتته إلا ما أخذ الفلوس راحت باعت الجموسة في البلد هناك وجابت الإيه المال لما دخلوا على الغرف على الطربيس بقى العمليات مات مات قبل ما يفتح بطنه وهو ميت فتح بطنه وعمل نفسه بيعمل عملية ومش عارفه الكلام ده وأما خيطه وأما واخد فلوس اللي. هو الراجل ده بيقول أنا المريض ده كل شوية يجيلي في المنام كابوس ممكن واحد زي ده مظالمة عطروا الكلام قولوا سنسمع لما يكون واحد زي ده مثلا قال صرت بقى المريض تيجوا قدامه وهو عمال يقرأ أم حسب الذين اترحوا السيئات الآية ممكن يقف الإنسان مش عارف يتجاوز الآية الآية غيرها فأوائف ربما يكون من عائدة هذه الآية ومن فائدته من فائدتها عليه أن يخرج من هذه المظالم وهو ده بركة القرآن وبركة تدبر آيات القرآن وليس أن يور على الآية أنا أجيب اللي بعدها ولا فاهم إجترح السيئات ولا فاهم أي معاني ما أنزل الله عز وجل للقرآن لهذا أبدا إنما أنزل للقرآن لنتدبره وأمرنا بتدبر القرآن في آيات كثيرة يبقى أن النهاردة لما آجي أقف على آية مش عارف أتجاوزها يبقى الآية دي عملت عملها سفين الثوري رحمه الله برضو كان من ضمن الـ الـ الذين فعلوا ذلك ووقف على قوله تعالى وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقف سفيان الثاني مش عارف يعدي الآية دي كتير من الناس يقول إن لي الحسنة وربنا عز وجل هيغفر لي وأنا هزبأكم كلكم للجنة القصة مش قصة صلى ولا صوم ولا بتاعه والكلام ده القصة قصة, قصة أبيض الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم ولا البيض هيجيله منين إلا إذا كان البياض هو ترك العمل أبيض يعني ميح إذا كان المعنى كده ماشي تمشي لكن البياض اللي هو بيقصده أبدا لا يمكن يتأتى إلا بالأعمال الصالحات إن الله عز وجل قرن دائما يقرن دائما الإيمان بالعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فده اللي هو بيتصور ان هو لأنه عنده أموال أم رصف طريق ولا عمل مستشفى ولا, ولا رمل فتات لناس غلابة ولا عمل موائد الرحمن اللي هم عاملينها دي فاكر نفسه كده وصل وأنه لما يروح لربنا سبحانه وتعالى يروح بقى زي الفل وتمامه على جواد المطهم وقاله يدخل فضل يدخل الجنة والملكة سلام عليكم دواهم أهل الورع الحق لم إذا أدركهم الورع تلب أو تلبستهم منزلة الخوف لولا أن الله عز وجل يمن عليهم بالرجاء لكفر وزيك من يعبد الله بالخوف المحض ييأس ومن عبد الله عز وجل بالرجاء المحض يغتر ولا يصل رجل بسلام إلى ربه إلا إذا خلط الخوف بالرجاء كلما إدركه الخوف أدخل عليه الرجاء فيأمل في رحمة الله كلما غلب عليه الرجاء هيكسر عن شغل يدخل الخوف يوقظه لأن الخوف سوط مزعج فالسفيان الثور لم يقف على الآية وبدأ لهم من الله ما لم يكون يحتسبون فهمها عشان كده لما الواحد يقرأ ربع واحد يقف عليه وتأمل فيه وطبعا لن يصل إلى حقائق المعاني إلا إذا كان عنده فضل الطلاع مش هيجي واحد جاهل ما عندهش ولا كتاب تفسير ولا له في العربية ولا له في الكلام دولة وتعالى ويفتح القرآن مش هيجي فيهم حاجة لكن على الأقل لابد أن يحاول أن يحاول لأن أنا برضو ممكن بعض الناس يقول لك طب أنا ما لا أمي أو جاهل يعني لا أقرأ ولا أكتب ماذا أفعل يبقى عليه أن ينصط إلى العلماء وإلى أهل العلم لا سيما اللي هم المتخصصين في هذا الباب الذين يغصون على معاني القرآن ويعطي هذا المعنى اهتماما بالغا إلا هو يستطيع أن يقرأوا الكلام ده لابد أن يأتي بتفسير واثنين وثلاثة ثم يتأمل قد تعرض له مشاكل في الآيات أو تعرض له معاني في الآيات فحينئذ يسأل أهل العلم عن المعاني هذا لا شك أنه يستفيد لكن اللي عمل يوكل شاء ختمة ويعمل ختمة ويشعر في الكلام ده ده اللي هو بيعبد الله بعبادة الأجير يبقى أنا عندي عبادة المحب أو عندي تصرف المحب عندي تصرف الأجير عندي الحاصي اللي هو يعني اتبع هواه لا بيعبئة بيعمل مش بأجرباء لهذا الرجل يعمل لتلف لتل نفسه يعني يتناول السم الزعافة بيده قال لك اللي زي ده إن لم يهديه الله عز وجل فيرجع على الأقل إلى مرتبة الأجير هذا أيه يعني كلامنا ليس معه لأنه لن يصادف محلاً ده يعني آخر كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عطروا الكلام قولوا صلى سبحانه وتعالى أسألوا أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتاداً إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل